Mmm. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاص له بساقي شراب الحب يعرف بالمداقي وما كل السقات له بساقي محم الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا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 وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمداقي, بالمداقي وما كل السقات له بساقي وحم الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبه عن يقين حرام ان يميل الى فراقي وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في شراب الحب يعرف بالمداق وما, وما كل السقاط له بساق What's